الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صغصر عادية سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل قاوية فهل ترى لهم من بابهم وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فأعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذ ترابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفق في الصور نفخة واحدة وَوحمِنت الأرضرض والجبال فَدُكَ تَدَككَتَ وَاحيدًا فَيومَ إذ وَقت الافِع وَ شَشَقات السم أفَه يَومَائذ وَالْمَلَكُ عَلَى أَوْجَائِها وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ هَا أُمُقَرَأُوا كِتَابِيَةً <تصفيق> إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةً فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةً فِي جَنَّةٍ عَالِيَةً قُطُوفُهَا ذَانِيَةً قُلُوا وَاشْرَبُوا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 ما أغمى عني ماليا ألك عني سلطانيا خذوا فظلوا ثم الجحيم صلوا فى سلسلة ذرعها سبعون ذرا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميمون لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ بقول كاهي قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنوها جزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين